وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربغه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون اِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ أراغ الى آلهتيم فقال الا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يذفون قال اتعبدون ما تنحتون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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه باولا من حليم فلما بلغ معه السعى قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابي تفعل ما تؤمر تجددني ان شاء الله من الصابرين